ويزهو الزهر في الرمان لا أبهى ولا أعجاب فجلت قدرة الرحمن لا أقوى ولا أغراب ويزهو الزهر في الرمان لا أبهى ولا أعجاب فجلت قدرة الرحمن لا أقوى ولا ya'shat tayr fi l-bustani ta'anna w la at'am tayfū wayḥān la